يا دولة الاسلام يا احلى الصدى يا دولة الفرسان يا كيد العدا يا دولة الاسلام يا احلى الصدى يا دولة الفرسان يا كيد العدا يا وثبت الشجعان في جوف الردى يا دمعة الأبطال يا قطر الندى يا وثبت الشجعان في جوف الردى يا دمعة الأبطال يا قطر الندى معتَلَبْ طالِياً قطرَ الندى يا دولة الإسلام يا أحلى الصدا يا دولة الفرس يا كيد العدا يا دولة الإسلام يا أحلى الصدا يا دولة الفرس يا كيد العدا يا قطرة الشهداء يا فخر الفدا يا أروع الكلمات يا عين الحدى يا قطرة الشهداء يا فخر الفدا يا أروع الكلمات يا عين الحدّاء يا أروع الكلمات يا عين الحدّاء يا دولة الإسلام يا أحلى صدا يا دولة الفرسان يا كيد العدا يا دولة الإسلام يا أحلى صدا يا دولة الفرسان يا كيد العدى يا صرخة المظلوم يا سهما عدا يا حدقة السجناء يا شمس الهدى يا صرخة المظلوم يا سهما عدا يا حدقة السجناء يا شمس الهدى يا حدقة السجناء يا شمس الهدى يا دولة الإسلام يا أحلى الصدى يا دولة الفرسان يا كيد العدا يا دولة الإسلام يا أحلى الصدا يا دولة الفرسان يا كيد العدى طال الصبار يا حبيبة قلبي حتى رأيت راية قد غدا الله ربي لا إله غيره علام, علام يوحد رسمه متاجر يا دولة الإسلام يا أحلى الصدا يا دولة الفرسان يا كيد العيدا يا دولة الإسلام يا أحلى الصدا يا دولة الفرسان يا كيد العدا أثر النبوة مشرق في خاتم تمر يضيء سوادا فيوحدا أثر النبوة مشرق في خاتم تمر يضيء سوادا فيوحدا تمر يضيء سوادا يا دولة الإسلام يا أحلى الصدا يا دولة الفرسان يا كيد العدا يا دولة الإسلام يا أحلى الصدا يا دولة الفرسان يا كيد العدا الحمد لله على نعمائه وله جزيل ثنائنا ليسددا الحمد لله على نعمائه وله جزيل ثنائنا ليسددا